بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فاسأل الله تعالى التسجيل والتسيرة والتوفيق والتزديدة واسأله سبحانه وتعالى الرشاد ووف الخير والعطاء وبعد أيها الأخ أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس أصول الفقه والذي نتناول فيها بعون الله تعالى شرح أصول الفقه وبعون الله تعالى سنعنون لهذه السلسلة وهذه المجالس بعنوان الملخص في علم أصول الفقه وكانت الداعية وكان الداعي لإقامة هذه هذه المجالس جملة من الأسباب لعل من أبرزها السبب الأول طلب الثواب من الله عز وجل فإن من أعظم أبواب الخير تعليم العلم ونشر العلم والدعوة إلى الله السبب الثاني تيسير هذا العلم وتسهيله لإخوان طلاب العلم السبب الثالث الاستفادة الشخصية استفادتي, استفادتي انا فإن من أعظم أسباب تثبيت العلم المدارسه والمذاكرة والمناقشة السبب الرابع تكثير الطرق الخير، ولعل في هذا المجلس أتحدث عن جملة من البحوث من البحوث الخاصة بهذا العلم. أبدأ بعون الله تعالى في الكلام على تعريف علم أصول الفقه، ثم بعد ذلك المبحث الثاني أو البحث الثاني موضوع أصول الفقه، ثم الثالث الفرق بين أصول الفقه والفقه، البحث الرابع. أهمية هذا الفن عن علم أصول الفقه البحث الخامس هل تكلم السلف من الصحابة والتابعين في هذا الفن السادس أول منصنف في هذا الفن استقلالا السابع مصادر هذا الفن مصادر علم أصول الفقه الثامن حكم تعلم هذا العلم فهذه أهم المسائل التي بعون الله تعالى سنتحدث عنها في هذا المجلس اولا تعريف علم أصول الفقه تعريف علم أصول الفقه أصول الفقه يعرف باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. الاعتبار الثاني باعتبار كونه لقبا لقبا لهذا الفن المعين. أما تعريف أصول الفقه. باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه فنقول بالله التوفيق تعريف الأصول الأصول جمع أصل والأصل في اللغة يطلق على إطلاقات كثيرة منها كلمة أصل يعني كلمة أصل تطلق في اللغة على أكثر من إطلاق من ذلك يطلق الأصل على ما يبنى عليه غيره وكذلك يطلق على ما منه الشيء أي مادته ك نقول الوالد كالوالد للولد ويطلق أيضا على أسفل الشيء ويطلق كذلك على ما يتفرع منه غيره فهذا تعريف الأصل في اللغة كلمة أصل تطلق على ما يبنى عليه غيره تطلق على ما منه الشيء تطلق على أسفل الشيء تطلق على ما يتفرع منه غيره هذا تعريف كلمة أصل في اللغة، أما في الاصطلاح أي في في اصطلاح علماء الأصول، وكلمة الاصطلاح سنتعرض لها كثيرا في الدروس، فنقول مثلا الواجب لغة واصطلاحا، المندوب لغة واصطلاحا، نتحدث مثلا في دروس المصطلح، الشاذ لغة واصطلاحا. في دروس الفقه الحج لغة واصطلاحا ما معنى اصطلاح كلمة اصطلاح التي ستتكرر معنا الاصطلاح هو اتفاق جماعة على اطلاق اسم معين على شيء معين ان يتفق جماعة اهل فن معين على اطلاق اسم معين على شيء معين اضلب مثال مصطلح مثل كلمة السنة كلمة السنة فما معنى السنة في الاصطلاح المفترض أن تقول في اصطلاح من في اصطلاح العلماء اللغة معناها الطريقة سواء كانت الطريقة المسلوكة سواء كانت مزمومة أو ممدوحه عند علماء الفقه هي المقابل للفرض عند علماء العقيدة مسائل الاعتقاد عند علماء الحديث ما أضفها النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هذا معنى الاصطلاح كلمة الفقه مثلا عند علماء اللغه الفه عند علماء عند علماء الاصول لها معنى عند السلف لها معنى واسع فمعنى الاصطلاح يعني من أجل ان هذه الكلمه تتكرر معنى اتفاق جماع على اطلاق اسم معين على شيء معين هذا تعريف الاصطلاح فالاصول في الاصطلاح اصطلاح علماء الأصول الأصل في الاصطلاح يطلق على أمور، يطلق على أمور. منها الدليل، ومنها الرجحان، ومنها الصورة المقيس عليها، ومنها القاعدة المستمرة، ومنها الاستصحاب. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن الأصول يطلق على هذه الأشياء؟ فمثلا الأصل يطلق ويراد به، يطلق ويورد به الدليل. كلمة أصل أحيانا تأتي بمعنى الدليل. مثال ذلك عندما أقول الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليل في هذه المسألة أو دليل هذه المسألة الكتاب والسنة يبقى إذن من اطلاقات الأصل الدليل يطلق ويراد به الرجحان أي القول الراجح كقولهم الراجح كقولهم الأصل عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف فما معنى الأصل هنا؟ الأصل هنا معناه الراجح ويطلق ويراد به أيضا الصورة المقيس عليها كما سيأتي معنا في أبواب القياس ويطلق ويراد به القاعدة المستمرة كقولهم إباحة الميت للمطر على خلاف الأصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة ويطلق ويراد به الاستصحاب كقولهم الأصل في الأشياء الإباحة أي تستصحب الإباحة إذا نلخص ما ذكرناه أن كلمة أصل لها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح أما معناها في اللغة فلها أكثر من إطلاق فيقولون يعبرون بها على ما يبنى عليه غيره على أصل الشيء على أسفل الشيء على ما يتفرع منه غيره كما ذكرنا أما في اصطلاع علماء الأصول فيطلق بها ويراد لها عدة إطلاقات فيراد بها الدليل الرجحان الصورة المقص عليها القاعدة الاستصحاب فمعنى كلمة أصل أو أصول نحن الآن نعرف أصول الفقه باعتبار مفردية باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه انتهينا من كلمة أصول وهي جمع لكلمة أصل الفقه تعريف الفقه لغة أي في اللغة في اصطلاع علماء اللغة الفقه معناه في اللغة الفه الفه ومنه قوله تعالى وحل العقدة من لساني يفقه قولي يعني يفهم قولي وكذلك قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا تفهمون تسبيحهم وقوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفهم فالفقه من معاني الفه من معاني الفهم تعريف الفقه في الاصطلاح في اصطلاح الاصوليين قالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية وسنشرح هذا التعريف العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبه من أدلتها التفصيلية وهذه الدروس هناك أمور يعني لابد أن تحفظ التعريفات لابد أن تحفظ حتى, يست يعني حتى يستفيد الطالب فهذا التعريف لابد أن يحفظ ودعك من الكلام الذي يقول أهم حاجة فهم. طبعا المهم أن نفهم ولكن أيضا لابد أن نحفظ لابد من الحفظ نشرح هذا التعريف العلم بالأحكام الشرعية العلم هو مطلق الإدراك. مطلق الإدراك سواء كان هذا سواء كان هذا الإدراك ظنا او يقينا فمطلق الادراك لأن كثير من الأحكام الشرعية احكام ظنية أحكام ظنية العلم هو مطلق الإدراك ادراك ماذا؟ إدراك الاحكام الأحكام نقول في التعريف العلم بالأحكام الأحكام جمع حكم جمع حكم والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه ما معنى ذلك عندما أقول زيد قائم أثبتت القيام لزيد فهذا معنى الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه فهذا معنى الحكم فنقول العلم بالأحكام الشرعية الشرعية أي المستفادة من أدلة الشرع سواء كانت تلك الأدلة متفق عليها أو مختلف فيها فخرج بهذا القيد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المستفادة من العقل أو من الحس أو من التجربة نقول نعرف نقول العلم والإدراك بالأحكام الأحكام جمع حكم الشرعية أي المستفادة من الشرع خرج بهذا القيد الأحكام العقلية والأحكام الحسية وساتي معنا تعرف هذه الأمور العملية أي المتعلقة بأفعال المكلفين كالصلاة والزكاة وخرج بقولنا بهذا القيد العملية ما يتعلق بالاعتقاد والسلوك فلا يسمى باب ما يسمى باب الأسماء لا يسمى باب الأسماء والصفات فقها في الاصطلاح ولا يسمى باب الزهد والرقاق فقها في الاصطلاح فخرج بقولنا العملية الأحكام الاعتقاديه واحكام السلوك وما شابه ذلك المكتسب أي المستفاد بطريق النظر والاستدلال فخرج بهذا القيد علم الله تعالى لأن علم الله عز وجل غير مكتسب بل هو لازم لله تعالى وخرج بذلك علم الرسل لأن علم الرسل وحي وخرج بذلك علم المقلد لأن علم المقلد غير قائم على دليل يبقى إذن نحن الآن نعرف الحكم الشرعي نعرف الفقه أقصر أستغفر الله نعرف الفقه نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية العلم والإدراك والأحكام جمع حكم والشرعية المكتسبة من الشرع والعملية مثل الصلاة والزكاة المكتسبة المستفادة من أدلتها التفصيليه من أدلتها التفصيلية ما معنى الأدلة التفصيلية؟ الأدلة التفصيلية أي الجزئية أو آحاد الأدلة ما معنى ذلك أيضا معنى ذلك أن هناك دليل يدل بعيني على حكم معين فكل دليل يدل على حكم معين ولا يدل إلا على هذا الحكم هذا يسمى دليل تفصيلي أو دليل جزئي ليس دليل عام كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا فهذا دليل جزئي أو تفصيلي في حكم الزنا وهو التحريم وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم فهذا دليل تفصيلي على مسألة معينة أخرى لا علاقة له بالمسألة الأولى مسألة الزنا وهي حرمة أكل مال اليتيم نذكر أمثلة تفصيلية جزئية حتى يتضح المقال. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم هذا دليل جزء تفصيلي ما معنى دليل جزء تفصيلي دليل يخص مسألة معينة وهي حرمة نكاح الأمهات قوله صلى الله عليه وسلم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة دليل جزء خاص في مسألة معينة في إيجاب إعداد العدة لأهل الكفر الذين اعتدون على أهل الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ابن عباس لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم هذا دليل جزء تفصيل من السنة يتعلق بمسألة خاصة وهي حكم الخلوة بالأجنبية التحريم تحريم الخلوة بالأجنبية دليل آخر في الصحيحين من حديث حزيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنهم لهم في فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فهذا دليل جزئي تفصيلي على حكم على مسألة معينة مسألة معينة وهي, وهي ماذا حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا دليل جزئي تفصيلي يبقى فهمنا الآن ما المراد بالدليل الجزئي أن يوجد دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة معينة لا يتعدى هذه المسألة مثلا إنما الدليل العام كمثلا القرآن دليل عام في كل الأحكام في حرمة الزنا في حرمة السرقة في إباحة كذا في وجوب كذا السنة دليل عام القياس دليل عام الاجماع دليل عام فهذا دليل عام وهذا دليل تفصيلي إذن الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية العلم هو والأحكام جمع حكم وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه العلم الأحكام الشرعية المكتسبة من الشرع ليس المكتسبة من العقل ولا بالتجربة العملية الخاصة بأعمال العباد كالصيام والصلاة فخرج بذلك الاعتقادات المكتسبة المستفادة من الأدلة التفصيلية من الأدلة الجزئية هذا تعريف الفقه يبقى إذن نحن عرفنا الآن أصول الفقه باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه ولكن هناك تنبيه قبل أن نعرف أصول الفقه باعتبار أنه لقب لهذا الفن الفقه قولنا الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية هذا تعريف تعريف اصطلاح علماء أصول الفقه هذا تعريف علماء أصول الفقه لمصطلح فقه تعريف الفقه عند علماء أصول الفقه أما الفقه عند السلف فهو يشمل جميع ابواب الدين جميع ابواب الدين ليس المراد به عند السلف هذا المعنى إنما المراد به عند علماء السلف جميع ابواب الدين فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري في البخاري من حديث معاويه من يلد الله به خيرا يفقهه في الدين ليس المراد الاحكام العملية فقط لا يفقه في الدين أي في جميع أبواب الدين فالفق عند السلف جميع أبواب الدين وقوله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للنعباس اللهم فقه في الدين أي في جميع أبواب الدين قال الحليمي في المنهاج إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح اللي معرفة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من الدليلات التفصيلية قال الحليمي إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث يعني ليس بدعة إنما حادث من نهاية اللغة حادث يعني اصطلح عليه أهل العلم الذين جاءوا بعد السلف بعد الصحابة، اصطلاح حالس، والحق أن اسم الفقه يعم جميع الشريعة، جميع أبواب الدين. يبقى إذا نحن الآن عرفنا أصول الفقه باعتبار مفرضيه، أصول وفقه أما باعتبار تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن، هل هذا الفن الذي سنعقل فيه بعون تعالى هذه المجالس؟ ما هو أصول الفقه العلم علم المصطلح له تعريف علم اللغة له تعريف من النحو له تعريف علم أصول الفقه ما هو تعريف علم أصول الفقه هو علم يبحث انتبه هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا وتعريف علم أصول الفقه هو علم علم يبحث في ماذا علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية فقط لا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد نشرح هذا التعريف هو علم يبحث في, أدلة في, في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية القواعد قضايا كلية يعني قواعد ما معنى قواعد القواعد قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها فنعرف بها حكم هذه الجزئيات من أمثلة هذه القواعد حتى تضحي المعنى قاعدة الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرين عن ذلك هذه قاعدة عامة أن كل أمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يفيد الوجوب يعني المأمور به في هذه الآية حكمه, حكمه الإيجاب إن لم يكن هناك قرينه تصرف هذا الإيجاب إلى الاستحباب أو غير ذلك مثال قوله تعالى وأقيم الصلاة هذا أمر والأمر عند علماء يفيد الوجوب إلا, إلا أن توجق قرينة ولا يوجق قرينة إذن حكم الصلاة الإيجاب هذا معنى القاعدة الكلية الله عز وجل يقول مثلا وات الزكاة فهذا أمر يفيد الوجوب يفيد الوجوب يبقى إذن القواعد قضايا كلية قضايا كلية ينطبق حكمها على جزئيات كثيرة أي جزئية تأخذ هذا حكم هذه القضية التي تندرك تحتها؟ فأي حكم؟ فالقضية القاعدة الكبرى، مثلا عندنا الآن القضايا الكلية أو القضية الكلية هنا الإيجاب من أين أخذ الإيجاب؟ من الأمر في كتاب الله؟ فكل أمر في كتاب الله سواء كان في الزكاة أو في الحج أو في الصيام أو في أي باب من أبواب الدين. كل أمن في كتاب الله يفيد الوجوب. هذا معنى القضايا الكلية. قاعدة القاعدة مثلا قاعدة أخرى. نقول قاعدة الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك. فهذه القاعدة ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندلق تحت هذه القاعدة. فجميع سياغ الأمر المجردة الواردة في كتاب الله تفيد الوجوب. قاعدة أخرى قاعده النهي علماء الأصول يقولون أن النهي يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينه تصرفه عن التحريم فهذه قاعدة تجمع تحتها نصوص كثيرة منها ولا تقرب الزنا هذه قاعدة قاعدة لماذا؟ لأنها أخذ منها الأصول. علماء الأصول يقولون كل نهي يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينه تصرفه فهذا نهي فيفيد التحريم. قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فكل نهي ورد كل ذهب وفضه لا يجوز الشرب فيه فأي نهي قاعدة عامة قلنا أنها قاعدة عامة يندلك تحتها مسائل كثيرة فكل نهي في كتاب الله يندلك تحته التحريم كل أمر نهى الله عز وجل عنه محرم كل أمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك قرينة للنهي سواء كان في الكتاب او في السنة يندلك تحتها مئات المسائل وهي أن كل ما ورد منهي عنه فهو حرام كل ما أمر به فهو إيه؟ واجب فنقول علم العلم الأصول هو هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد عرفنا القواعد الأدلة الإجمالية تذكر معي منذ آنفة أن ذكرنا منذ دقائق أن هناك أدلة إيه تفصيليه جزئيه الادله التفصيليه الجزئيه التي تختص بمساله معينه ولا تقرب الزنا هذا دليل جزئي لمساله خاصه مساله معينه وهي حرمه الزنا لا تشرب في انيه الذهب والفضه هذا دليل جزئي يبين حرمه الشرب في انيه الذهب والفضه اما الدليل العام فهي مصادر الاحكام الشرعيه والمقصود بالادله الأدلة الإجمالية هي الأدلة العامة سواء كان متفق عليها أو مختلف فيها مثل ماذا مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه أدلة متفق عليها أو الأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابة الاستصحاب العرف المسائل المرسلة كما سائت معنا فهذه تسمى الأدلة الإجمالية الأدلة الإجمالية ما هي؟ الكتاب السنة القياس الإجماع الكتاب السنة الإجماع القياس قول الصحابة الاستصحاب عرف شر من قبلنا العرف كما سياتي معنا توضيح ذلك تسمى الأدلة الإجمالية والعلم بها العلم بها ماذا؟ كيف أعلم بها؟ العلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها ومنزلتها في الاستدلال على سبيل المثال الإجماع ما هو الإجماع وهل له شروط حتى يتحقق وما دليل حجية الإجماع القياس ما هو دليل القياس وهل هو دليل معتبر وما هي أركان القياس وما هي علل عل القياس وما هو القياس الفاسد وما هو القياس الصحيح هذا عمل الأصولي عمل الأصولي. الأصولي يقول ل... لل... للفقيه هذا دليل يحتج به ومما يدل على الاحتجاج به كذا وكذا وكذا فيأخذ الفقيه هذا الدليل ويعمل به في المسائل الفرعية وكيفية الاستفادة منها نحن نقول علم الأصول تعريف علم الأصول باعتباره لقب هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها كيفية الاستفادة منها أي أي الأصول يبحث كيف نستفيد الحكم من هذه الأدلة الأصول يبحث كيف نستفيد الحكم فمعرفة التعارض بين الأدلة وكيفية فك التعارض كيفية فك التعارض أحيانا يأتي تعارض بين نصوص ظاهرة مثلا أنا بن مالك يسأل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما ما شأنه الشيب يعني لم يخضب عبد الله بن عمر يقول خضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل ظاهره التعارض ظاهر هذا الحديث يعارض هذا الحديث فعلى الاصول الأصول يقولون كيف يعطوك المفاتيح التي تتعامل بها مع هذه الأدلة يعطون الفقيه المفاتيح فيقولون له إذا وجد تعارض بين دليلين فأولا نسلك الجمع وسيأتي معنا في أبواب الجمع أولا نسلك الجمع فإلا من الجمع فنسلك نبحث عن ناسخ أو منسوخ فان لم نجد نتجه إلى الترجيح فهم يقولون علماء الأصول كما سأتي معنا في أبواب الترجيح الإعمال أولى من الإهمال يعني عندما يكون معي حديثان صحيحان هذا الحديث ظاهره يعارض هذا الحديث إذا رجحت سألغي العمل بحديث معين وسأعمل بواحد أما إذا جمعت فساعمل بالإثنين فمثل الحديث أنس أنه قال ما خضب النبي ابن عمر يقول خضب إن رجحت سألغل عمل بحديث هم يقولون الإعمال أولا من الإهمال فأولا أحاول الجمع فإن لم أستطع أبحث, أبحث عن النسخ والمنسوق فإن لم أستطع أتجي إلى الترجيح أما الجمع أولا فالجمع ممكن أنس بن مالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يخضف فيه وهو صادق بما حدث عبد الله بن عمر رآه في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضف فيه وهو صادق ما حدث وكل وكل حدث بما رأى وكل صادق وكل وكل صادق بما حدث فهذه طريقة مطرق الجمع على سبيل المثال فكيفية الاستفادة منها فك التعارض مثلا وحال المستفيد المستفيد هو طالب الحكم من الدليل وهو المجتهد من المجتهد من الذي يأخذ كتاب الله ويستنبط منه الأحكام في النوازل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنبط المجتهد المجتهد له شروط وله آلاء آلات معينة لابد أن يحصل عليها فعلم أصول الفقه يقول لك المجتهد الذي يجتهد ويقول هذا حرام وهذا حلال من بناء اعتمادا على الأدلة الإجمالية هذا يسمى مجتهد لابد أن تتوفر فيه شروط وكما سيأتي معنا حاصل ما تقدم حاصل ما تقدم علم أصول الفقه يعرف باعتبارين الاعتبار الأول باعتبار مفرده كلمة أصول وكلمة فقه والاعتبار الثاني باعتباره لقبا على فن معين أما باعتبار مفرضيه كلمة أصول وكلمة فقه فكلمة أصول تعرف كلمة أصول لها أكثر من إطلاق من, من, من اهمها. كلمة أصول ما يبنى عليها الأصول ما يبنى عليه غيره وأما في الاصطلاح فلها معان أكثر من إطلاق منها الدليل ومنها الرجحان ومنها الصورة المقيس عليها ومنها القاعدة المستمرة ومنها الاستصحاب أما الفقه فلغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية أما علم أصول الفقه باعتباره لقبا على فن معين هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا تعريف علم أصول الفقه المبحث الثاني أو المسألة الثانية التي نتحدث عنها بعون الله تعالى موضوع أصول الفقه موضوع أصول الفقه من الكلام الذي ذكرناه موضوع أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية أي أن موضوع الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استنباط الأحكام منها الأدلة الإجمالية كالكتاب كالسنة كالإجماع كالقياس قول الصحابة الاستصحاب العرف شرع من قبلنا إلى غير ذلك هذه الأدلة ليست في درجة واحدة من القوة ليست في ضف الفقهي الأصولي يتحدى موضوع علم الأصول الفقه هذه الأدلة وكيف نستفيد منها ودرجة هذا هذه الأدلة في القوة وهل هي متساوية أم لا وسائل ما يتعلق بها من وجوه الاستدلال وحجية هذه الأدلة الفرق بين أصول الفقه والفقه إن أصول الفقه يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل فمثلا يأتي إلى دليل كالإجماع فيقول الإجماع يعرف الاجماع الأصول يعرف الإجماع وشروط انقاد الاجماع وما هو الاجماع المحتج به وما هو الاجماع الذي يحتج الذي لا يحتج به وما هي خوارق الاجماع وما هي ادله الاجماع اصلا حتى احتج به حتى أحتج به هذا عمل الأصولي أدلة الفقه الإجمالية الإجماع القياس الكتاب السنة طرق الاستنباط العام الخاص المطلق المقيد النسخ هذا عمل الأصولي أما الفقيه وظيفة الفقيه هي أن يأخذ هذه القواعد التي بناها له والتي قررها له الأصول والتي قررها له الأصول فيستنبت بها الأحكام. فمثلا الأصول قرر قاعدة قال للفقي هناك قاعدة تقول ان النهي كل ان النهي يفيد الوجوء ان النهي يفيد التحريم إلا اذا وجدت قرينة تصرفه لغير ذلك النهي يفيد التحريم هذه قاعدة من قواعد من الأصول قررها علماء الاصول ان النهي يفيد التحريم فيأخذ الفقي هذه القاعدة فكل نهي في كتاب الله يحكم بأنه حرام ولا تقرب الزنا. الزنا حرام. النهي يفيد التحريم. لا تشرب في آنية الذهب والفضة. النهي يفيد التحريم. فهذه آه دقي قاعدة اصلها آه أصلها الأصولي أخذها الفقيه واستنبط بها الأحكام. قاعدة أخرى مثلا الامر يفيد يفيد الوجوب. فيأخذ هذه القاعدة وكل أمن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ما لم, ي... ما لم يأتي الصارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب أو غير ذلك فالفقيه الأصول يعتني بأدلة الفقه الإجمالية والأص... والفقيه يستفيد من هذه الأدلة في استنباط الأحكام فائدة هذا الفن فائدة تدريس علم أصول الفقه ما هي الفائدة؟ طبعا له فوائد كثيرة أول هذه الفوائد يبين المناهج والأسس التي يستطيع الفقيه عن طريقها استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة أس فإن المجتهد إن كان عالما بهذه الأدلة الإجمالية والقواعد الأصولية يستطيع معرفة الحكم أي نازلة تنزل به أي نازلة أي نازلة تنزل بالفقه يستطيع أن يستنبط الحكم بناءً على هذه القواعد مثلا هناك نوازل نزلت نقل الأعضاء نقل الدم الواقع التي حدثت منذ دخول البرلمانات دخول الانتخابات كل هذه الأمور نوازل يستطيع بما عن طريق أصول الفقه النظر في, كتاب النظر في الكتاب والسنة واستنباط الحكم الخاص بكل نازلة من فوائد ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية كلام معناه أن المقصود من دراسة أصول الفقه ما هو؟ المقصود من دراسة أصول الفقه أن يفقه الدارس مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الغرض من دراسة أصول الفقه طالب العلم الذي لم يبلغ إلى درج الاجتهاد هل يستفيد من أصول الفقه؟ نعم يستفيد من دراسة أصول الفقه فيفهم لماذا قال هذا الإمام هذا الأمر واجب يعني مثلا أنت تقرأ مسألة مسألة الوتر حكم صلاة الوتر جماهير أهل العلم حتى ابن عبد المر يقول جماهير أهل العلم يقول أن الوتر سنة حتى ابن عبد البار يقول يكاد أن يكون إجماعا لشزوز القول بالوجوب كلام حاصلها كحاصل كلام ابن عبد البر فيكاد يكون اجماع أن الوتر سنه ياتي مثل ابو حنيفه والأحناف يقولون الوتر واجب فانت ان لم تكن دارس اصول الفقه وأن الأحكام التكليفيه خمسة الإجاب الايجاب المحرم الاستحباب المكروه المباح هذه الاحكام التكليفيه الحنفية عندهم الأحكام التكليفيه زادوا الواء زادوا الفرض وزادوا الكراهه وقسموا الكراهه كراهه تنزيهيه وكراهه تحرمية إن لم تكن دارس لاصول هذا المذهب ستقول كيف قال واجب كيف قال واجب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فيستفيد إن لم تكن مجتهدا في في الدين تفهم لماذا قال هذا الإمام هذا الأمر واجب ولماذا قال الإمام هذا الأمر مكروه يعني مثل ابن القيم رحمه الله ينقل عن عن الإمام أحمد سؤلة عن الزبح للزهرة فقال أكره هذا فانتظر الله الزبح للنجوم مكروه لشرك كيف قال الإمام أحمد أقرأ هذا تقوئ إن لو أنت دلس معنى الكراه عند السلف السلف أحياناً يعبرون عن الكراه عن الأمر المحرم بالكراه فأنت حتى لو أنك طالب علم ولا تشتت في الأدلة تحتاج إلى علم أصول الفقه كذلك تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادس الجديدة ما يناسبها من الأحكام فإن الحياة متجددة وكل يوم هناك نازلة كل يوم نازلة تحتاج الأهل العلم أن يجتهدوا فيها بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي كل هذا خاص بعلم أصول الفقه معرفة الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء حتى تعظوا اهل العلم كذلك صيانة الفقه الإسلام من الانفتاح المترتب على وضع مصادر للتشريع غير الكتاب والسنة أو غير الأدلة الإجمالية المعتبره وكذلك صيانة الفقه الإسلام من الجمود بغلق باب الاجتهاد هذه بعض فوائد أصول الفقه المبحث الذي بعد ذلك هل علم أصول الفقه تكلم فيه السلف من الصحاب والتابعين أم هو علم يعني حادث قال الشيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى فإن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في وجه الدلالة والأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر معروف من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن زمن التابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين يقول شيخ الإسلام وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون الشريعة ممن جاء, بعدهم ممن جاء من بعدهم السلف قال وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الشرح القاضي قال إقضِ بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما فبما في سنة فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فبما بما اجتمع عليه الناس فإن لم تجد فإن ش تجتهد رأيك وكذلك هذا ورد عن ابن مسعود وابن عباس أول من صنف في أصول الفقه استقلالاً، يعني الموصول الفقه موجود في في عند في المنتشر في كتب السنن في تراجم العلماء وغير ذلك لأبواب السنن ولكن من أول من ألف في استقلالا جمع في كتابا قال الزركشيو في البحر المحيط وأول من صنف في الأصول الشافعي رحمه الله تعالى، فهو أول من صنف في أصول الفقه صنف في كتاب الرسالة وكتاب أحكام القرآن وكتاب الاستحسان وكتاب إبطال الاستحسان وكتاب جماع العلم وكتاب القياس ثم تبعه المصنفون في الأصول قال الإمام أحمد رحمه الله لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي حتى جاء الينا الشافعي وقال الجويني ولم يسبق ولم يسبق الشافعي أحد في تصنيف الأصول يعني الشافعي اول من صنف في الأصول المسألة التي بعد ذلك مصادر علم أصول الفقه من أين استقى علم أصول الفقه هذه القواعد يعني مثلا قاعدة الأمر يفيد الوجوب النهي يفيد التحريب العام باقي على عموم من أين أتوا بهذا الكلام علماء الأصول المقصود بمصادر أصول الفقه الأدلة والأصول التي بنيت عليها هذه القوانين وهذه القواعد اولا استقى أصول الفقه من استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة يعني قواعد أصول الفقه بنيت على ماذا؟ استقراء نصوص فلو تتبعت نصوص الكتاب والسنة تجد أن كل أمر فيها يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف وكل نهي يفيد التحريم ما لم يصرفه صارف فهذا استقراء لنصوص الكتاب والسنة الآثار المروية عن الصحابة الأمر الثاني الثالث إجماع السلف الصالح قواعد اللغة العربية العقل السليم والفطرة السليمة إذا هذه مصادر علم أصول الفقه استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الآثار المروية عن الصحابة اجماع السلف قواعد اللغة الفطرة السليمة أو العقل السليم حكم تعلم علم أصول الفقه تعلم علم أصول الفقه كغيره, كغيره من سائر علوم الآلات فرض كفاية كعلم المصطلح وعلم النحو وعلم اللغة ولكن العلماء يقولون من كان يعني يطلب العلم حتى يكون مجتهدا فعلم أصول الفقه بالنسبة له فرض عين لا بد أن يتعلم علم فرض عليه أن يتعلم علم أصول الفقه هذه يعني المسألة الأولى أو جملة من المسائل قدمنا بها قبل أن ندخل في أبواب علم أصول الفقه الذي نتحدث عنها وهي سنبدأ بالأحكام ثم بعد ذلك بأدلة الأحكام ثم بعد ذلك بقواعد الاستنباط وهلوم جر إلى الانتهاء من أبواب أصول الفقه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم